خويا من عباس من صاب الراس من صاب واسفة اللي يتهمي ولوك يلقى كساير ظهري يا خويا ويلقى مالو منشفتك حلالك عشني عينو نايم يا خويا وما تذرك خلش بوك جرحك وي صدري نايم يا اخو بيوم ما تدري خلش بوك جرحك وي صدري ما رد السكين انا شاذري ما رد السكين انا شاذري اذكر مقطوع الكفين كلمه خويا ولا تحسره بقلب حزين ظلت حسره بقلب حزين كلمة تخوي من العباس قلت حسرب حسين قالها من نصاب الراس من <تلتحس> نصاب <ربك> بسهم العين كلمة تخوي كلمة تخوي قلت حسرب قلب حسين قلت حسرب قلب حسين بعدك ما يضر كلمة يعنى للخوة أخذك مني زماني ميحتني قو ويدريني العمر بعدك فلا يسو وروحي يعود بشخصك لا ترى هو ظنت هو اخلاف روحي ما يظن فراقك نوحي ظنت هو اخلاف روحي ما يظن فراقك نوحي بعدك كثر هواي جروحي بعدك كثر هواي جروحي وشذينه بعل سهمي كلمه خويه ولنت حسره بقلب وحسين بقلب وحسين يلا قص قلت حسره بقلب حسين قالها من صاب الراس من صاب سهو العين من تخويه من تخويه يلا قص قلت حسره بقلب حسين قلت حسره بقلب حسين بمعذكك و كريتي وحيت بي <متحد> بيت فوف غرفت وطشرت الماء مهيني عليك تشرب من ذكارتي الضماي بعد بيين فس يمشي وعين بيحماي ظان الجبت وياك وجيت زين بعد علي خليت ظان الجبت وياك وجيت بعد علي خليت شاف عنهم شحك شاف عنهم شحك بعدك راح ومسبي كلمه خويه ولت حسره بقلب حسين لما تروح يا ابو القاسم علت حسره بقلب حسين قالها من صاد الراس من صوب سهم الليت لما تروح يا لما تروح يا بقلب حسين علت حسره بقلب حسين دنيت مني مني ويل قلب أريد للقوم مرة ومرة أشوفين شبت بالخيام وعيال غلط الشار ضحت ويمات ضحت ناديت يا كرى شاهد هد بو يا بعينك حالي وينزي انا بضل وال شاهد بو يا بعينك حالي وارزي انا بضل والي ترضمرو تكتم شي عيالي ترضمرو تكتم بحبال الذل مقيودي بحبال الذل مقيودي كل ما تخوي قلت حسرب قلبي ظلت حسر بقلب حسين كلمة من العباس ظلت حسر بقلب حسين قلها من صاب الرأس من صاب بسهم العين كلمة خوية كلمة خوية ظلت حسر بقلب حسين, حسين شاحتي لك ياخوي مين فوقي تطيح حال بلدني الجو شي كنت اتمنى عيونك تشوفك من طاحن على القاع تشوفك انت اتمنى عيونك تشوفك من طاحن على القاع تشوفك وفيت الخوه بمعروفك وفيت الخوه بمعروفك شاركتك تثبيت الدين كلمه خويه ظلت حصن بقلب حسين في <تصفيق> متسوم من عباس بنت حسره بقلب حسين قالها منصاب في متخويه